و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه أجمعين اجمعين زلنا نتكلم, في صلاة الجماعة. والآن نريد أن نتكلم في صفات الأئمة والأحكام في وبالمأمومين صفات المتعلقة بهم اقتداؤهم رحمه بمن يعلم بطلان بكفره يعلم كمن علم طلاته دخل رجل الى المسجد فوجد إ ن س ا ن ا ي أ م الناس وحاله مكتوم عندهم ولكنه يعلم ح ق ي ق ة حاله و أ ن ه كائف يظهر الايمان و ي ق ت ن الكفر فلا يجوز له أ ن يقتدر به وفي هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ي ض ا أ ن ي ن ف ه مصلين ب ه ذ ا او علم ل ح د ث ه وكان الامام ناسيا للحدث كان ر آ ه احدث ا ولم يتوضا فذهب الامام وصلى ناسيا فلا يجوز له ان ي أ ت م به او علم بوجود ن ج ا س ة على ثوبه بان اراد ان ي أ ت م به فوجد على ثوبه ن ج ا س ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ايضا لا يهتم به لان الامام لو علم بوجود ا ل ن ج ا س ة في ثوبه لما صحت صلاته ه ل يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يهتم بمن يعلم بطلان صلاته أ و يعتقده الحاله الاولى يعلم أ ن صلاته ب ا ط ل ة قطعا لوجود النجاسه او ا ل ح ج ث أ و الكفر أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر التي تبطل الصلاه معها ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن لا يعلم بطلان صلاته و إ ن م ا يعتقده ب اعتقادا ناشئا عن ا ل ظ ل م ك م س ت ه د ي ن ا خ ت ل ف ا في ا ل ق ب ل ة كان في الصحراء واجتهد كل منهما في ا ل ق ب ل ة فغلب على ظن أ ح د ه م ا أ ن ا ل ق ب ل ة في هذه ا ل ج ه ة وغلب على ظن آ خ ر أ ن ا ل ق ب ل ة في ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى فلا يجوز لواحد منهما ان يقلد ا ل آ خ ر ل أ ن ا ل م س ت ه د لا يقلد م س ت ه د ا وبناء على ذلك كل منهما يعتقد ان صاحبه مخطئ في قبلته انا غلب على ظني ان القبله في هذه الجهه معتقدي على الظن غالب وليس على علم يقيني فكل منا لا يقتدي بالاخر لان كل واحد منا يعتقد أ ن صاحبه مخطئ في اجتهاده أ و كمجتهدين ا خ ت ل ف ا في إ ن ا ء ي ن يوجد عندنا إ ن ا ء ا ن من ا م ا ء ح د ه م ا طائر و ا ل آ خ ر نجد واجتهدنا في هذين إ ن ا ء ي ن فغلب على ظني ان الاناء ا ا ل أ و ل طائر والثاني نجد وهو غلب على ظنه خلاف هذا اعتقد أ ن الثاني طائر و ا ل أ و ل نجد وبناء على ذلك كل منا سيتوضا من ا ل إ ن ا ء الذي غلب على ظنه طهارته ويعتقد أ ن ا ل إ ن ا ء الثاني نجد و أ ن صاحبه يتوضا من ماء نجد وبناء على ذلك ما ي ق ت د ي به اما لو اتفق اجتهادنا بان اتفقنا على ان هذا الاناء طاهر والثاني نجهز ا ق ت د ي بان اجتهادي وافق اجتهاده واعتقد انه توضع من ماء قادر او غلب على ظني ان ا ل ق ب ل ت في هذه الجهه كما غلب على ظني وبناء على ذلك ا ق ت د ي به لانني اعتقد انه يصلي الى القبله لا ينصح ل ل إ ن س ا ن أ ن يقتدي بمن يعلم بطلان صلاته أ و بمن يعتقد بطلان صلاته وهذه ا ل ص و ر ة في ح ا ل ة إ ن ا ء و ا ض ح ة و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل آ ل ي ة م ت ع د د ة بان كان يوجد عندنا خ م س ة أ و ا ن واحد منها نجس و أ ر ب ع ط ا ئ ر ة والنجس مختلط بالطائر و ك ل ا خ م س ة ر ج ا ل واجتهدنا وكل واحد منا غلب على ظنه ط ه ا ر ة إ ن ا ء من هذه أ و ا ن ي ا ل خ م س ة ف أ ن ا عندما ا س ت ه د ت غلب على ظني أ ن هذا الاناء طاهر و أ ن النجس في واحد من هذه الاربعه ما اعلمه و لم ا س ت ه د في النجس وانما اجتهدت في الطائر فغلب على ظني ان هذا طائر فتوضات منه ولكنني ما اجتهدت في الاربعه الباقيه ولكن قطعا يوجد فيها واحد ا ل يجد وقد يكون النجاح النائي الى انني أ ن ا غلب على ظني انه طائر والثاني غلب على ظنه طهاره البناء الثالث و ا ل ر ا ب ع غلب على ظنه ط ه ا ر ة الخامس ر ا ا ب ع و ل غلب على ظنه طهارة ا خ مما س م لا شك فيه أ ن واحدا من هذه ا ل ا ن ي ه ل ي ل أ ك ا لا خلاف فيه أ ب د ا يقين لكنه مشغول وبناء على ذلك أ ر ب ع ة منا صلاتهم صحيحه قطعا وواحدا منا صلاته, صحيحة قطعا. وواحد من صلاته لو ع د م ن ا أ ن هذا ل ا ل ي ج د لقلنا ان صلاته باطله قطعا ولكننا م ا نعلم وبناء على ذلك كيف ي ق ت د ي بعضنا ببعض قالوا يجوز لكل ل و ا ح د ب واحد من الخمسه ان يقتدي بثلاثه رجال و ب انا أ و ل أ ق ت د ي ب ص ل ا ة الظهر ل و ا ح د لا اعلم ان اناءه نجس يحتمل ان يكون نجسا يحتمل أ ن يكون طائرا انا ما اجتهدت في النجس وانما اجتهدت في الطائر ويجوز واقتديت بواحده منهم في ص ل ا ة الظهر وبالثاني في ص ل ا ة العصر وبالثالث في ص ل ا ة المغرب الان لا اعتقال ان هذه الصلوات ا ل أ ر ب ع ة ص ح ي ح ة إ ذ ا لابد أ ن هناك يا قائد فلو صليت وراء الخامس وراء الرابع إ ذ ا أ خ ر ج ت نفسي من العدد وراء الخامس إ ذ ا أ د خ ل ت نفسي إ ذ ا صليت صلاه ا ل ع ا ء معهم معنى ذلك ان ا ل ث ا ن ي ة جميعا ط ا ئ ر ة ونحن نقطع ل و ج و د واحد النجس وانا لا اعلم هذا النجس وصليت وراء ث ل ا ث ة منهم وصلوا ورائي اذا تعين امام الخامسه ة ل ن ج ا س ه وبناء على ذلك فلا اصلي وراءه صلاه ة الحجار او انني اصلي و ء صلاة الحجار ولكنني بعد ان اصليها يجب علي أ ن اعيدها لو صليت وراءه ص ل ا ة العشاء يجب علي أ ن اعيدها ل أ ن إ م ا م ه ا تعين اناؤه للنجاسه بناء على غ ل ب ة الظلم و أ م ا إ م ا م العشاء ماذا يعمل قال يعيد ص ل ا ة المغرب نحن س م ن ى به في العشاء فهو في ظنه ان ي ن ا ء ه ط ا ئ ر وصلى بواحد ا منا ص ل ا ة الفجر و ص ل بالثاني صلاه الظهر و ص ل بالثالث صلاه العقل فبقي الاناء إ ن ء الرابع ا ل أو إ الخامس في ص ر ا ه المغرب وبناء على ذلك يصلي وراءنا المغرب ويعيد صلاه المغرب فإذا إذا الفقد السوي. ولكن بعض انواع التيمم لا ت س ت ط اعاده يصلي بالتيمم من ع ر م ة الوقت ويجب عليه إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة التي صلاها بهذا التيمم كمن صلى في ا ل م د ي ن ة ل ف ق د الماء ان فقد الماء في المدينه شيء نافع جدا و ت د ا د تكون صوره معزومه ل أ ن الماء إ ذ ا فقد في ا ل م د ي ن ة مات الناس وهذه ا ل ص و ر ة ا ل ش ا ب ة ا ل ن ا د ر ة فتات تكون م س ت ح ي ل ة وبناء على ذلك قالوا هذه ا ل ص و ر ة ا ل ش ا ب ة ا ل ن ا د ر ة ما تعطى حكم الصور ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ن ت ش ر ة التي نزل من أ ج ل ه ا الترخيص بالتيمم فقالوا إ ن إ ن س ا ن ا تيمم لفقد الماء في ا ل م د ي ن ة يتيمم ويصلي ويجب عليه إ ع ا د ة هذه ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا جئت ووجد كنت ووجدت كنت م ت و ض ع ا ووجدت إ ن س ا ن ا يصلي لفقد الماء في المدينه متيمما أختذ به لأنه هو بذاته يجب عليه صلى هو يجب لحرمة الوقت فكيف أصلي برجل ما تسقط عنه هذه ا ل ص ل ا ة هو يصلي ا ل ض ر و ر ة و أ ن ا لا ض ر و ر ة عندي وبناء على ذلك لا اقتدي به وكذلك لا تصح ا ل ق د و ة بالمقتدي كمن دخل إ ل ى المسجد وجد إ ن س ا ن ا يصلي مقتديا بكمام ف أ ن ا إ ذ ا أ ر د ت أ ن اقتدي أ ق ت د ي بكمام ولا اقتدي بالمقتدي ل أ ن المقتدي بذاته م ر ت ب ط بكمام فكيف أ ر ب س صلاتي برجل ليس له إ ر ا د ة و إ ن م ا صلاته م ر ت ب ط ة بصلاه إ م إمام ا م يقف أ م ا م ه فيجب علي أ ن أ ق ت د ي ب ا ل إ م ا م والمقتدي حال قدوته تابع لغيره ويلحقه سهوه ومن ش أ ن إ م ا م الاستقلال و أ ن يتحمل هو سهو غيره فهذا ا ل م أ م و م يلحقه سهو ا ل إ م ا م ولا يستطيع ان يتحمل س ع و ي وبناء على ذلك ما تصح القدوه به قال وهذا اجماع وما ورد في الصحيحين من ان الناس اقتدوا بابي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على انهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وابو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين ايضا وكذلك لا تصح ق د و ة قارئ ب أ م ي وليس المراد بالامي من لا يجيد ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة و إ ن م ا المراد به هنا من يخل بحرف أ و ت ش د ي د ه من ت ش د ي د ا ت الفاتحه ة الفاتحة لأن يخل بشدة من بحرف حروف من أو ا بشدة د ا كان يبدل حرفا منها بحرف اخر ما يخرجه من مخرجه أ و أ ن ه لا ياتي بشده يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا ت ط ل ح ه ا ل ق د و ة به ل أ ن الراء ا م ش د د ة م ك و ن ة من ر ا ء ي ن راء س ا ك ن ة وراء مفتوحه ادخمت ا ل أ و ل ى في ا ل ث ا ن ي ة فهذا ترك راء من الراعي وبناء على ذلك ما تصح صلاته ل أ ن ن ا م أ م و ر و ن بقواعد ا ل ف ا ت ح ة ك ا م ل ة وهذا ب ا ل ن س ب ة لهم سياتي معنا حكمه اذا كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يتعلم و أ ع م ل أ ي ض ا صلاته ما تصح فلا يجوز لقارئ أ ن يقتدي ب أ م ي وشجات الفاتحة أ ر ب ع ع ش ر ة ش د ة يجب علينا ان ناتي بها ك ا م ل ة ف إ ذ ا ما أ خ ل ل ن ا ب و ا ح د ة منها فلا تعتبر صلاتنا صحيحه ويجب الانتباه ل ه ذ ا كثير من الناس يقول ولا الضالين ا ما يشدد ما صلاته صحيحة ولا الضالين شدتان يجب الانتباه ل لهما ي يشدد تصير صحيحة ن من الناس يقول ولا يجب كثير الناس او و لا الضالين يعني ي ش د د في الاولى ويترك التشديد في ا ل ث ا ن ي ة او يشدد فمن ي الثانية ويترك التشديد في الاولى ف كان يخل بحرف من حروف الفاتحه ة بشدة او يخل د من ت ا فان صلاته ما تكون ص ح ي ح ة على تفصيل ا ي ا ت ي وبالنسبه له واما نحن ا ل ق ا ر ئ ما يجوز له ان يهتم به ومن الام إ ذ ن ا ل أ م ي من يخل بحرف الحروف ا ل ف ا د ح ة من يخل ب س د ة من س د ا ت ه ا ومنه أ ي ض ا أ ي من ا ل أ م ي الذي لا تصح ق د و ة ا ل ق ا ر ب أ ر د ت يدغم في غير موضعه كان يقول اهدنا الصراط ا ل م ت ق ي م السين ما تدغم في التاء مواضع ا ل إ د غ ا م م ع ر و ف ة عند جميع القراء ق د يوجد بعض انواع ا د غ ا م مختلف فيها ولكن هذه متفق على انها ما يدغم و فيها فمن ادغم فيها ما تصح صلاته هذا يقال له موضعه موضعه فيه الذي اذا يقال اد اردت يدغم في غير اذا اردت من يدغم في غير ما القدوة تطلح من ما ترك لانه حظا واتى بحرف آ خ ر بدلا ً عنه م ن ي ج د د و ه ان ي أ ت ي به ومنه أ ي س وهو من يبدل حرفا ً بحرف ك أ ن ي أ ت ي بالثاء بدل السين ك أ ن يقول اهدنا الصراط المستقيم بالثاء بدل السين ما ت ص ل ح القدوه به أ و بالغير موضع الراب بسم الله الرحمن الرحيم من, الناس من يلتغوا بالراء وبناء على ذلك هذا ما تصح القدوه به هو بالنسبه له اذا كان لا يتمكن من التعلم صلاته صحيحه ولكنه اذا تمكن من التعلم وما تعلم ايضا بالنسبه له تكون صلاته باطله فمنه الاردت ومنه اجثغ وتصح قدوته بمثله اذا جاء رجلان كل منهما اجثغ يجوز لواحد منهما ان يقتدي ب ا ل ث ا ن ولكن ما يجوز للقالئ الذي يخرج الحروف من مخارجها أ ن يقتدي به و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي يكرر إ خ ر ا ج الحرث يقول بس بس بسم الله يكرر السين أ و التاء ت ت ت بعد ذلك يخرج التاء أ و الفاء ف فاء فا ل ا هذا تصح القدوه به ولكنها مكروهه وتكره القدوه بالتمتام وهو من يكرر التاء والفعفاء وهو من يكرر الفاء واللاحم ع ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ا ح ن الكلام كله, في الفاتحة. الكلام كله في الفاتحه اما في غير الفاتحه ة ي ت س ا ل فيتساهل في غير ي الفاتحة به أ ولكنه كان يستطيع يقيم ه و ل حديث عهد بالاسلام لم يمض ي عليه زمن يتمكن فيه من ا ل أ د ا ء الصحيح السليم قال ف ك أ م ي ا في ا ل ف ا ت ح ة ك ا ل أ م ما يجوز الاقتداء به ب ا ل ن س ب ة له تصح صلاته ب ا ل ض ر و ر ة ولكن ما يصح الاقتداء به والا بان كان, في حين الفاتحة كان, كان يقرا في السوره الصغيره قال فتصح صلاته والقدوه به لان قراءه السوره الصغيره وراء الفاتحه ليس ركنا من اركان الصلاه تتوقف صحه الصلاه على الاتيان به وانما هو مندوب من مندوباتها وبدلاء على ذلك يتساهل به بما لا يتساهل في غيره وهذا الشخص إ ذ ا كان ن ا عاجزا إ ذ او كان ع جاهلا لم ينفي زمنه إ ذ كان ت ع ل م ي أ و ن ا س ي ا نعم و أ م ا إ ذ ا كان مقصرا قادر على التعلم ولكنه ما يريد ان يتعلم بناء على ذلك أ ي ض ا ما تصح ا ل ق د و ة به في هذا ويعتبر عاطيا ل أ ن ه ق صر في واجب عليه ولا تصح ق د و ة رجل ولا همسى ب م ر أ ة أ م ا الرجل فلا تصح قدوته ب م ر أ ة وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لن يصلح قوم ولوا امرهم امراه وروى ابن ماجه لا تامن ا م ر أ ة رجلا ف ق د و ة الرجل بالمراه ليست صحيحه وهذا واضح واما الخنثى فلا يجوز له ان يقتدي ايضا ب ا ل م ر أ ة لاننا نعمل في الانثى باسوا الاحتمالات لانه يحتمل ان يكون رجلا و م ن ه ا على ذلك لو كان رجلا لما صحت صلاته هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل خ ن ث ة المشكل الذي ما تبين امره م عرف لا هو ذكر و ل المعلى ا هو ومن أمثى ذ ل ك لا تصح قدوه ة رجل الخنثى والرجل بالخنثى اما ق د و ة الرجل بالخنثى ف ي ح ت م ا ل أ ن يكون رائدا فنعمل ب ا ل أ ح و ط ولا نصحح ق د و ة الرجل بالخنفة و أ م ا خ د و ة الخنثى بالخنثى ف ا ح ت م ا ل أ ن يكون المقتدي رجلا و أ ن يكون ا ل إ م ا م ا م ر أ ة فللاحتياط ما يقتدي به يعني الخنثى لا ياتم أ م بمرأة ي أ ب ه ا ي أ م ب م ر أ ة ا ل أن ي ك ولا ن ج ي أ ت م به ا ل رجل ا ح ت م ا ل أ ن يكون م ر أ ة ولا يهتم به خنثى ا ح ت م ا ل أ ن يكون مرأة وأن يكون الماموم رجلا فدائما يعمل فيه ب ا ل أ ح و ط يعني دائما يكون م ق ت د ي ا ويكون اقتداؤه بالرجل ويجوز ل ل م ت و ض ي أ ن ياتم بماتع ا ل خ ف ث ويجوز للقائم ان ي أ ت م بالقاعد ل م ن روى البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وابو بكر والناس قياما قال البيهقي وكان ذلك يوم السبت أ و ا ل أ ح د وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين فكان هذا العمل الذي فعله رسول الله و أ ص ح ا ب ه معه ناتخا لما رواه, فكان هذا ناتخا لما رواه البخاري ومسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م لياتم به إ ل ى أ ن قال و إ ذ ا ف ل جالسا ف ف ل و ا جلوسا أ ج م ع ي ن هذا الحديث منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آ خ ر أ ي ا م حياته يعني ويعتبر من أ ج ل ى かはそれを聞いている。 ل أ ن ه قد يتبادر لذهن الناس أ ن ه ما دام عبدا ما تحر القدوه به فنصوا على هذه الصور و أ م ا ا ل أ ع م ى فاليته ك ا م ل ة ولكن آ ل ت ه ن ا ق ص ة لانه من المحتمل أ ن ينحرف عن ا ل ق ب ل ة ي م ن ة أ و ي س ر ة وبناء على ذلك نصوا على صورته قالوا ما دام هناك ن ا س ي خ ل و ن ه و ر ا ي ك ن أ ن يوجهوه إ ل ى ا ل ق ب ل ة كما نرى في كثير من ا ل م ت ا ج د ولا ينحرف عنها ونصف فيه عدم ا ل ا ح ر ا ف فتصح ق د و ة الكبير ب ا ل ص غ ي ر ق د و ة البالغ ب ا ل ص ب ي المميز وتصح ق د و ة الحر بالعهد وتصح ق د و ة الاعمى بالبصير وتصح ق د و ة السليم ب ا ل س ل ف و ا ل ط ا ا ه ر ي ل م ر ا ة ا ل ط ا ه ر ة يجوز لها ان تقتدي للمستحاضه ولو قال والطاهر ي ليس المراد الرجل لا وانما المراد ا ل م ر أ ة التي لا يوجد بها س ل ف ما يوجد بها حيض ت ج و ز لها ت ق ان تقتدي ب ا ل م ر أ ة المستحاضه غير المتحيره اما المتحيره ة المراه التي نسيت عادتها قدرا وزمنا وكانت م س ت ح ا ض ة نزل عليها الدم استمرار ل ونسيت عادتها قدرا ونسيت عادتها زمنا فهي م ت ح ي ر ة فيعمل بها في أ ح و ا ل ط ي ب ا وبناء على ذلك ما يجوز للمراه ا ق ظ ا ه ر ه ان تقتدي بها الاحتمال ان تكون في هذا الزمن ح ا ئ ي ه ا ب ا ل ن س ب ة للعبادات يجب عليها ان تصلي ب ا ل ن س ب ة لزوجها يجب علي ه ان يمتنع عنها باحتمال ان تكون ح ا ف ظ ة وكذلك ب ا ل ن س ب ة للقدوه ة ل ق د و بها فلا يجوز ل ل م ر أ ة ا ل ط ا ه ر ة ان تقتدي بها واما ا ل م س ت ح ا ض ة التي ليست م ت ح ي ر ة عرفت ن ا ع ر حيضها انتهت من حيضها والان هي م س ت ح ا ض ة قلنا الاستحاضه دم عله وليس دم جبله الحياة الاستحاضة دم لو صلى رجل مقتديا ً ب آ خ ر ة و ب ع د ذلك تتبين له أنه مرأة مرأة تبين له أ ن ه ا م ر أ ة راى انسانا يصلي يلبس لباسا ً مشتبها أ و كان الوقت ن ي ل ا ً فظنه رجلا ً فما ل م ر أ ة أ و تبين له أ ن الذي اقتدى به ك ا ف ر كان كافرا ً معلنا كفره قال و ج ب ت الاعاده يجب عليه ان يعيد صلاته ولا ع ب ر ة بالظن البين خ ط و بنى صلاته على ظنه تبين له خطا هذا الظن يقينا ومخفي الكفر كمعينه كما يقول الامام النووي قلت الاصح المنصوص هو قول الجمهور ان الكفر هنا مغف كمعلمه و ح د م ه يعني كفره ولكنه يكفي كفره إ ل ا أ ن ن ا نعلم أ ن ه يكفي كفره أ ي ض ا ما تصح ا ل ق د و ة به ومن اقتدى به يجب عليه أ ن يعيد صلاته ومن الجنب و ومن النجاسه ا ل خ ف ي خفية ما هي ظاهره قال ما تجب علينا إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة من أ ج ل ه ا ولو بعد أ ن انتهت ا ل ص ل ا ة ولو أخبره ولو علمنا أ ن ه جنب ما يضرنا هذا نحن صلاتنا صحيحه وصلاته ب ا ط ل ة يعيدها ل أ ن ا ل ق د و ة ع ن د ا ليست الا ر ا ء ا ل ص ل ا ة بالصلاه فقط لا غير فصلاتنا ص ح ي ح ة وصلاته ب ا ط ل ة ق د و ا ل أ م ي ك ا ل م ر أ ة في ا ل أ ص ح فاذا اقتدى إ ن س ا ن ب آ خ ر ة ثم تبين له أ ن إ م ا م ه أ م ي من يجيد ا ل ق ر ا ء ة ع ن ن ح و الذي ذكرناه في ا ل ف ا ت ح ة فيجب عليه ان نعيد صلاته ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا صوره م ح ف و س ة اقتدى بخنثى تعلم انه خنثى فاقتديت به وبعد ان اقتديت به وصليت بعد ف ت ر ة تبين لنا ان هذا الخنثى فرجس قال يجب عليك ان تعيد صلاتك ليش قال ل أ ن ه لما صلى كان يعتقد أ ن صلاته ليست ص ح ي ح ة لما صلى قلنا له إ ن اقتداءك به ليس صحيحا ومع ذلك اقتدى به فيجب عليه إ ع ا د ة بناء على ما كان يعتقده وقت ا ل ص ل ا ة ولو اقتدى ب خ ن ث ة قبال رجلا لم يسقط القضاء في ا ل أ ظ ه ر هذا ب ج ل ن ب ه ل ل أ ح ك ا م الواجبه ة ن ا ك أمور م ن د و ب ة يندب لنا ان نراعيها ب ا ل ق د و ة هذا الذي ذكرنا احكام واجبه يجب علينا ان نلتزمها ص ص ح بها ا ل ق د و ة او تبطل عندنا احكام اخرى الان تندب مراعاتها فمن راعاها اسيب ومن تركها لا يعاقب قال والعجز اولى من ا ل ف ا ت ق يوجد عندنا رجلان كل منهما اهل ل ل إ م ا م ه لكن احد الرجلين عدل والاخر فاسق ق د م العدل على الفاسق و ا ل ص ل ا ة خلف الفاسق تصح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح ا ل ص ل ا ة وراء كل بر وفاجر ولا تصح له ولما رواه ومسلم البخاري أن ابن عمر ابن أن كان يصلي خلف الحجاج ومع ا ا كان ل ح ج ج ن من أبناء الظرر القتل كثيرا الأمة بالتهمة قتل وبالظلم و ذلك ا ومع كان يصلي عبد الله بن عمر خلفه بناء على ظاهر ا ل إ س ل ا م ي فتصح ا ل ص ل ا ة وراه وهو الله أ ع ل م به أ م ر ه إ ل ى الله الان بين يدي الله قال الامام الشافعي وكفى به فاسقا عن الحجاج ومع ذلك كان يصلي عبد الله بن عمر وراه ما سلم منه واحد من المسلمين مع عمر والسلام عبد عليه ذلك يصلي الله لأن النبي الصلاة قال الصلاة ولا له قال يصلي كان بن تصحق ورأه ورأه تفحر ورأه هاذا اجتمع عندنا رجلان احدهما عالم يجيد ا ل ق ر ا ء ة والثاني قارئ يتقنها ا ق ر أ هذا عالم و ي ق ر أ ذاك قارئ متقن ل ل ق ر ا ء ة ولكنه لا علم عنده من الذي يقدم قال الذي يقدم ا ل أ ب ق ى ل أ ن ه عنده علم بضوابط ا ل ص ل ا ة ب م ب ط ل ا ت ا ل ص ل ا ة بمندوبات ا ل ص ل ا ة باداب ا ل ص ل ا ة فيقدم على أ ق ر ب قال لتقديمه صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر في ا ل ص ل ا ة على غيره مع وجود من هو أ ح ف ظ منه ل ل ق ر آ ن ل أ ن أ ب ا بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يحفظ ا ل ق ر آ ن في ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م وما و كان يحفظ القرآن حياته الله يحفظ في عليه صلى ل س ويقدم أربع الاثقب ر أبي بن كعب ومعاذ الاعلم على ا ل أ ق ر ا و ا ل أ و ر ع نعم ا ل والقراءه ل م ط ل و ب ة ولكن هذه ا ل أ م ما دام قارئا لا يرحل ولا يخل بالحروب ف ا ل م ق ل و ب هنا ا ل آ ن هو الحفاظ على ه ي ئ ة ا ل ص ل ا ة على فرائضها على أ ر ك ا ن ه ا على واجباتها وسننها وهيئاتها ويقدم والأقرأ والأقرأ النسيب يقدم النسيب يقدم النسيب الأفقه الأفقه الأسن يقدم على الأسن الأسن على على على قال فين استويا استوى الناس من كل جهه استويا في القراءه و استويا في العلم و استويا في النسب و استويا في السن قال ف ب ن ظ ا ف ة الثوب و البدن ل أ ن ه أ م ر مطلوب قال الله تعالى يا بني آ د م خ ذ زينتكم عند كل م ج د ف الله سبحانه و تعالى أ م ر ن ا ب أ ن نحسن هيئتنا عندما نريد أ ن نصلي ف إ ن استويا ف ب ن ظ ا ف ة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعه ونحو ذلك من الفضائل مما لها من أ ث ر ب ا ل ن س ب ة للمصلين لا شك أ ن ذو الصوت الحسن تميل اليه قلوب الناس أ ك ث ر من م ج د ه م إ ل ى ذو الصوت العادي ف إ ذ ا استووا من كل شئ إ ذ ا ا س ت و ي ا من كل ج ه ة واحدهما أ ج م ل صوتا ف إ ن ن ا نقدم صاحب الصوت ا ل أ ج م ل ل أ ن قلوب الناس تميل إ ل ي ه أ ك ث ر من ميلهم لغيره ويقدم مستحق المنفعه ا ب ا ل م ل ك أ ن يكون مالكا صاحب البيت يقدم على غيره من الناس و ع ذ ل ك مستشير البيت هو ا ل آ ن مستحق ل م ن ف ع ة البيت فيقدم على غيره ي ف ق د مستحق ا ل م ن ف ع بملك او اجاره او وصف او و ص ي ة او ا ع ا ر ة يقدم على غيره من الناس ا و ل ا ب إ م ا م ة من غيره ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل, الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على ت ك و م ت ه إ ل ا باسمه فيقدم صاحب البيت على غيره من, فإن لم يكن كان فإن لم يكن غيره من الناس فإن فإن إذا يكن أعلان كان يكن أعلان أن لم أعلم لم له الناس الأعلم يقدم الأوراق يقدم الأقرأ عليه والأصح المكتري على يقدم من يقدم يقدم يقدم تقديم المكري غيره هذا قرس ل أ ن ه هو المستحق للمنفعه ا ل آ ن ا ل م ك ل صحيح مالك للعين مالك ل ل ر ق ب ة ولكن مالك ا ل م ن ف ع الآن هو ا ل م ك ت ر ي ا ل م س ت أ ج ر ولكن يقدم المعير على المستعير ل أ ن المستعير ليس مستحقا للمنفعه فهو استحقاق و إ ن م ا مجرد تفضل اعاره والمالك الحقيقي هو المعير والوالي يقدم في محلي و ل ا ي ت ه ولا يقدم في غير محل و ل ا ي ت ه ف ا ل و ا ل ي في, في محل ولايته يقدم حتى على ا ل أ ف ق ى وعلى المالك أ ن ا في محل و ل ا ي ت ه و أ م ا في غير محل ولايته فلا يقدم والامام ا ل أ ع ظ م يقدم في كل مكان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم